وما يتذكر الا قل الالباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم.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 توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة الثامنة من مسائل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صدق الله العظيم نعم نعم يا ولدي لكن أسمعني أولا ماذا قال الإمام في هذه المسألة الأخيرة قال الإمام إن العلماء اختلفوا في موضع الفدية فقال عطاء ما كان من دم فبمكة وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي وقال طاووس والشافعي الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة والصوم حيث شاء لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم ثم انتهى الإمام إلى أنه جائز عند مالك في الهدي إذا نحر في الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم لأن البغية فيه إطعام مساكين المسلمين بارك الله فيك يا ولدي بارك الله فيك فهيا بنا الآن واصل لقاءنا مع الإمام هيا هيا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان الله الله والآن يا إخواني نستكمل ما كنا بصدده فنقول مع الإمام مالك ولما جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحرم جاز إطعام غير أهل الحرم ثم إن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا اوضح الدلالة على ما قلناه فإنه تعالى لما قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك لم يقل في موضع دون موضع فالظاهر أنه حيثما فعل أجزاءه وقال تعالى أو نسك فسمى ما يذبح نسكا وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ولم يسمه هديا فلا يلزمنا أن نرده قياسا على الهدي ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علي وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر كعبا بالفدية ما كان في الحرم فصح أن ذلك كله يكون خارج الحرم وقد روي عن الشافعي مثل هذا في وجه بعيد المسألة التاسعة يا إخواني قوله تعالى أو نسك النسك جمع نسيكه وهي الذبيحة ينسكها العبد لله تعالى ويجمع أيضا على نسائك والنسك العبادة في الأصل ومنه قوله تعالى أرنا مناسكنا وذلك أيضا في سورة البقرة أي متعبداتنا وقيل إن أصل النسق في اللغة الغسل ومنه نسك ثوبه إذا غسله فكأن العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة وقيل أيضاً أن النسك سبائك الفضة كل سبيكة منها نسيك فكأن العابد خلص نفسه من دنس الآثام وسبكها والآن يا إخواني ننتقل إلى قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي وفيه ثلاث عشرة مسألة الأولى قوله تعالى فإذا أمنتم قيل معناه برئتم من المرض وقيل من خوفكم من العدو المحصر قاله ابن عباس وقتاده وهو أشبه باللفظ إلا أن يتخيل الخوف من المرض فيكون الأمن منه كما تقدم والله تعالى أعلم المسألة الثانية قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج اختلف العلماء من المخاطب بهذا فقال عبد الله بن الزبير وعلقمه وإبراهيم الآية في المحصرين دون المخلي سبيلهم وصورة المتمتع عند ابن الزبير أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج ثم يصل إلى البيت فيحل بعمره ثم يقضي الحج من قابل فهذا قد تمتع بما بين العمرة الى حج القضاء وصورة المتمتع المحصر عند غيره ان يحصر فيحل دون عمرة ويؤخرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في اشهر الحج ويحج من عامه وقال ابن عباس وجماعة الآية في المحصرين وغيرهم ممن خلي سبيله المسألة الثالثة لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله وأن الإفراد جائز وأن القران جائز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا ولم ينكره في حجته على أحد من الصحابه بل أجازه لهم ورضيه منهم صلى الله عليه وسلم وإنما اختلف العلماء فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في حجته وفي الأفضل من ذلك لاختلاف الآثار الواردة في ذلك فقال قائلون منهم مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا والإفراد أفضل من الكرام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 وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بالعمرة وكنت في من أهل بالعمرة رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة وقال بعضهم فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أنا فأهل بالحج صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نص في موضع الخلاف وهو حجة من قال بالإفراد وفضله وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عمل بأحد الحديثين وترك الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عمل به واستحب أبو سورن الإفراد أيضا وفضله على التمتع والقران وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج قالوا وذلك أفضل قال الدار قطني قال الشافعي اخترت الإفراد والتمتع حسن لا نكرهه احتج من فضل التمتع بما رواه مسلم عن عمران بن حسين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء وعن الحارث بن نوفل انه سمع سعد بن ابي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن ابي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله تعالى فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه هذا حديث صحيح ولا ابن اسحاق عن الزهري عن سالم قال إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر حسن جميل قال فان اباك كان ينهى عنها فقال ويلك فان كان ابي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر به افبقول ابي اخذ ام بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قم عني وروي عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية قال أبو عمر حديث ليس هذا حديث منكر وهو ليس ابن أبي سليم ضعيف والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كان ينهيان عن التمتع وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ الحج في العمرة فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام وذلك حتى تكسر عمارته بكثرة الزوار له في غير الموسم وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس تخفيفا لدعوة إبراهيم فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وذلك في سورة إبراهيم وقال آخرون إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع بيسارته وخفته فخشي أن يضيع الإفراد والقران وهما سنتان للنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث الإمام يا عم أن أبا ثور اختار الإفراد وفضله على التمتع والقران واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج وأريد منك يا عم أن تزيدني فهم هذا الأمر الإفراد يا بني هو أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده ويقول في التلبية لبيك بحج ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج ثم يعتمر بعد ذلك إن شاء أما القران يا ولدي فهو أن يحرم عند الميقات بالحج والعمرة معه ويقول عند التلبية لبيك بحج وعمرة وهذا يا ولدي يستوجب بقاء المحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا وأما التمتع يا ولدي فهو الاعتمار في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه لا حرمني الله منك يا عم وابقاك لي هاديا ومرشدا ورزقنا يا ولدي العمرة والحج إلى بيته الحرام وغدا نلتقي مرة أخرى مع الإمام لنواصل قراءتنا في هذا السفر العظيم